بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل بشديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير يسر فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح ولحزاب من بعدهم وهم ورسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحروا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت قُلْ ربك على الذين دُونِ اللَّهِ أصحاب إن يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء الرحمة وعلماء ربنا وزعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وَأَدَسِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدَنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنَ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ إِنَّكَ أن العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم کفر ينادون لمقت مقت الله أكبر من مقتکم آفسکم اذ دعونا إلىی من با أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهللا إلى خروج من يل كفرتم، وإي يشرك به تومل، فالحكم لله العلي الكبِير.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 القهر اليوم تجزاء كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. حناجر كاظوين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة العين وما تخفي الصدود والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تاكيهم رسلهم فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وثلقان كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قتلوا ابنا سَاءَ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلُ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن لدينكم وأن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون لهم رجلا اتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه و صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم كل يوم الظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إِن مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم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 قد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاء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 الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان نتاهم كبر مقت عند الله وعند الذين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 أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك ذِينَ لِفِرْعَوْنَ ثُورٌ عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي الرجال صالحا من ذكرنا ونثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب يَا قَوْمِ مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِ بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أنما تدعونني في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفينهم. أرحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير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 إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهلا ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا اولم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات لا يعاب الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا نوسى الهدى وأغرثنا بني إسرائيل كتاب، هدوء ذكرى لأجل الفاد، فاصبر، وعد الله حق. استغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان نتاه إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي لعما والبصير والذين آلون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني إبلكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم مداخرين. Allah الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه و ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا فكون كذلك كَذَلِكَ الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء لا من الطيبات. نسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نقفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغو ثم لتبلغو أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم ولتبلغوا أجلاً مثماً ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعداقهم والسلاسل يسحبون يضل الله الكافرين ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون أدخلون وان دين فيها فبي سمت والمتكبر تصبرن وعد الله حق فاما نرينك بعض الذين نعدهم إِنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ منهم مِن هُمْ مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِن لم نقصص عليك وما كان لرسول ياتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء هناك المبطلون الله الذي جعل لكم لنعام لتركبوا منها ومنها تاكلون ولكم فيها منافع ولتبلغون يحملون ويُريكون آياته فأي آيات الله تُوَكِّرُونَ أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَضُورُونَ كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِيَادَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَقَّ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَلَم ما رأوا بسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكوا يفعهم سُنَّةَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ